التي يزيد بخطبتك يا أولي ما علي علي يا بالحسن يا منقذ الناس علي علي علي, علي يا بالحسن يا بالحسن علي علي يا بالحسن يا منقذ الناس بحسين شفنه بتكون غير سمودك يا علي من طبت الشام دلت يزيد بخططك يا اولي مع علي علي, علي علي علي يا بالحسن يا منقذنا يا منقذ الناس بتدوها بس ما كل شوارع متلازم سمك علي لنس والجان بيام القذل ناس بتدوه هذا اسم كل مثل لازموا يا علي لنس والجان واكبر دليل اله الاسم ظل شاهد الموت ولولاك يونس ماني جو ظل ساكن الحدود واكبر دليل اله الاسم ظل شاهد الموت ولولاك علي علي علي علي علي علي علي يا بالحسن يا منقذ الناس بحسين شف نهبتك والغير عباس زينب صمودك يا علي من طبة الشام التي يزيد بخطبتك يا اول امام زينب صمودك يا علي من طبت الشام تلت يزيد بخطبتك يا أول إيمان علي علي يابل حسن يا, يا منقذ النار بسملة رب العلا والنقطة بالذواد حتى البسملة إصبحت معاناك يا بسملة رب العلا والنقطة بالذواد لو لات حتى البسملة تصبح مع بحلوك شمات مثل الأمارة تنغصب حتى الصلاة والقل هو الله تضل بحلوك شمات مثل الأمارة تنغصب حتى الصلاة علي علي علي علي علي, علي المنتج والموزع الوحيد بهذا العمل علي, علي, علي نزار موسيقى ndoddik ya علي من الشام ndlet يزيد khutubutdik ya aewoli mah ndodid ya balshusen ya يا nana ndoddik ya balshusen ya manqid nanaq ndoddik yadadik ya gawaril dind, ndoddik ya balshusen mitwarith hsin, ndoddik yadadik ya gawaril dind, ndoddik يا بول حسن متوارث حسين وحسين من عند اخذ يوسف الصديق هذي حقيقة سيد وما حاجة تدقيق وحسين من عند اخذ يوسف الصديق هذي حقيقة سيد وما حاجة تدقيق علي علي علي علي يا علي, علي يا علي مولا علي علي يا بول حسن يا موت من طبة الشام دلت يزيد بخطبتك يا اول امام زينب صمودك يا علي من طبة الشام دلت يزيد بخطبتك يا اول امام علي علي, علي, علي, علي يا بالحزن يا منقذ النار وياك المجد وشفوف والاحساس انجم على القطف <مليتك> و الملحم جهود رأيتك ما هدها أبد بالعافل زنود تعوّد يا حدر حمليتك و الملحم جهود رأيتك ما هدها أبد بالعافل زنود علي علي علي, علي, يا علي يا علي علي علي يا ملح سن يا منقذ ينشف نهيبتك والغير عباس زينب صمودك يا علي من طبة الشام دلت يزيد بخطبتك يا أول إمام زينب صمودك يا علي من طبت الشام دلت يزيد بخطبتك يا أول إمام علي علي, علي, علي, علي, علي, علي يا بالحسن يا منقذ النار الهندسة الصوتية ضياء الزبيدي التوزيع علي فاضل بصوت الرادود الحسيني هيسير الموالي كلمات الشاعر الحسيني عباس الموالي